الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فإننا ان شاء الله في هذه الليله المباركه سوف نتكلم على نواقض الاسلام التي جمعها الامام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب الله عليه وهذه النواقض العشرة هي أهم النوافذ أهم نواقض الإسلام والنوافذ النوافذ مناقضة والنوناقضة الشيء هو الذي هو مبطل للشيء والمفسد للشيء نواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومفسداته بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحد من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه انتقل من, من دين الإسلام إلى دين أهل الاوثان اتقل نكون المسلمي لكون وثني الا ان يتوب. الا ان يتوب قبل الموت فان لم يتوب قبل الموت وهو على ناقض من هذه النواقف فان يكون يحفظ من دين الاسلام من شاء الله سلامه والعظيم ويكون من اهل الاوتاك نواقض نواقف حيانها مبتلافة ومستدافة مثل نواقض الوضوء نواقض الوضوء من خارج المستبيلين اذا توضع الانسان ثم من منه ضوله غائب فطره وغائض. ومنتقل من كونه توضع الى كونه محدث. فكذلك نواقب الاسلام اذا عادث الناقض من هذه النواقب من كونه مسلم الى كونه وتني. من اهل الاثان. يا صلى الله عليه وسلم هذه النواقض هي اهم اهم النواقض. نواقب. واقتصر الامام رحمه الله على هذه النواقض العشر. لان النواقل الاخرى لان اهم النواقل ولان كثيرا من النواقل الشام ترجع الى هذه النواقل ترجع اليها النواقل الاخرى ترجع الى هذه النواقل اغلبها يرجع الى هذه النواقل فهي اهم النواقل وسوف ان شاء الله نشرح هذه النواقل في هذه الليله ان شاء الله وغدا طالبين سوف نشرح رسالة طواعد الأربعة للإمام المجدد نسميه عبد ينطلب بعض الأفكار الصغيرة، طواعد الأربعة التي تميز بين المشركين والمؤمنين. ما يعني ما تأخذ وقت كثير، وبقية الوقت نجعله للأسف. هذا نساعده. نبدأ أول وقت نشرح طواعد الأربعة، رسالة صغيرة، الصفه الصفتين موجودة عندكم. ثم بعدها تكون الاسئله كل يوم إن شاء الله في هذه الليلة كل نواقف كلام على نواقف الإسلام وبقية الوقت كل الحسنة نعم شب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعهم أما بعد فهذه رساله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسماه بنواقض الاسلام العشره قال رحمه الله تعالى اعلم ان نواقض الاسلام عشره نواقض أعلم, التو... اعلم ان نواقض الاسلام عشره التو... التو... نواقض التو... اعلم... هذا أمر بالعلم والعلم هو حكم الذهن الجاذب يعني تيقن تيقن واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشر. والعلم غير الظنب خلاف الظنب العلم هو اليقين يعني تيقن فالعلم هو حكم الذهن الجاذب معناه تيقن وجه بأن الإنسان إذا صار ناقضا من هذه النواقض خرج من الإسلام اجزم من غير شك من غير توحد لا تظن بل اجزم اعلم علما جازما ان الاسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشر نعم الاول الشرك في عباده الله تعالى قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال, وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومنه, ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر هذا هو الناقض الأول الناقض الاول الناقد الاشراك الأول النواقد الإسلام الشرك في عباده الله تعالى الدليل ذكرنا المؤلف رحمه الله دليلا دليل بحكم المشرك في الدنيا ودليل بحكم المشرك في الاخره الدليل الاول في حكم المشرك في الدنيا حكمه قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا الذنب الشرك غير مغفور الشرك والمراد به الشرك الاكبر غير مغفور لان الله تعالى خص وعلق فخص الشرك لانه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئه الدليل الثالث حكمه في الاخره حكمه في الاخره الجنه على صاحبه حرام وهو مخلد في النار نعوذ بالله. قال الله تعالى إنه من يشتك لله فقد حرم الله عليه الجنه ومؤاخه النار وما للظالمين من أصله. وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر وفي الآخرة مخلد في النار وجنته عليه حرام إن شاء الله عليه وسلم فإنه في الدنيا ايضا استشرف عليه الأحكام. أحكام الدنيا منها أولا أنه فطلق زوجته منه إذا كان متزوج. لا يفرق بينه وبينها إلا أن يتوب لأنها مسلمة وهو كافر والمسلمة لا تبقى في عصوت الكافر قال الله تعالى لا هن لهم ولا هم يحلون لهم يعني الكفار وقال تعالى ولا تنسوا ولا تنسوا المستكين حتى يؤمنوا من الاحكام ايضا انه اذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل ومن الاحكام انه لا يدخل في مقابل المسلم ومن الأحكام انه لا يدخل مكه لان مكه لا يجوز دخول المشرك لا يجوز دخول المشرك مكة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجت فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم بعد ومنها انه لا يرث ولا يرث فاذا كان زوجته مسلمه وأولاده مسلمين فلا يرثونه. يكون ماله ببيت في بيت المال المسلم. إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ولا كافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعلناه من هذه النواقص واتصبر عليه هذه الأحكام تترتب. لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يسكن على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث. <تصفيق> وتنفس زوجته منه ولا يدخل مكية. وإذا مات فهو من أهل النار إلى ما تعلقه صلى الله عليه والدمب غير و في الآخرة الجنة عليه الحرام وهو مصلدوا في النار يفعلوا ناقذ هذا النواقذ العشر الناخذ الأول يقول مؤلف الشرك في عبادة الله تعالى الشرك في عبادة الله تعالى ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة العبادة هي كل ما جاء في الشرط من الأوامر والنواهي كل ما امر به الشارع او نها عنه امر ايجاب او امر استحباب كل ما امر به الشرع امر ايجاب او امر استحباب او نها عنه نهي أو نها فالامر يجب فعله فالامر الواجب فالامر اذا كان واجب فانه يجب فعله واذا كان مستحب فانه يستحب فعله والنهي اذا كان نهي, نهي تحريم يجب تركه واذا كان نهي تنزيه فإنه يفره فعلا أو تقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كل ما جاء الشرع من الأوامر والنواة فمثلا الزكاة الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والنذر عبادة والدرس عبادة والدعاء عبادة والتوكل والرغب عبادة والرغبة عبادة والرغبة عبادة والجهاد في سبيل الله عبادة والأمر المعروف عبادة والنهي عن المنكر عبادة والإحسان إلى الجار عبادة وصلة الأرحام عبادة وكذلك النواهي يتركها المسلم تعبد الله يترك الشرك يترك العدوان على نفس الدماء العدوان على نفس الأموال العدوان على نفس الأعراض يحفظ الحق يحفظ حق تتعبد بان لا تفعل هذا المفتقر تتعبد بان لا تفعل الزنا تتعبد الله بان, بأن, تترك, بأن تترك شرب الخمر تترك عقوق الوالدين تترك التعامل بالربا تترك الغيبه تترك النميمه كل هذا عباده فالعباده أو الاوامر والنواهي الاوامر تفعلها والنواهي تتركها التعبد اليها والاوامر قسمك امر ايجاب وامر قسمك امر ايجاب تفضل. رواذي هو مستحضر كفتوح مستحضر والنهي النهي تحريف النهي على الزنا ونهي تنزيه النهي على على الحديث بعد صلاة العشاء وسواء كان العمل فراهة الصلاة والصيام أو باطل ك, ك... ك... ك... النية والاخلاص ك والصدق والمحبة والنهي سواء كان ظاهر كالزنا نهي عنه او باطن كالعجب والكبر يتركوا العجب والكبر والرياء والغل والحقد والحسد فاذا العباده تشمل الاوامر والنواهي تشمل الاقوال والافعال الظاهره والباطنه التي جاء بها الشرع فإذا صرف نوعاً من هذه العبادة لغير الله وقع في الشيء. مثل المؤلف رحمه الله قال كذبح كذبح لغير الله. الزبح عبادة. قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه فصل لربك وانحاقه. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله. فيكم الشيء. إذا ذبح ومثل المؤلف كان يذبح للجن. ذبح للجن اشرك او للقبر فسحب القبر أشرك. او القبر أو للنجم او للولي فينه يكون مشركا ومثله الدعاء اذا دعا غير الله طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله طلب المدد من غير الله طلب الشفاء من غير الله طلب الاستجاره في الكربه من غير الله اشرك وكذلك الاستعانه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله والاستعاذه بغير الله فيما لا يقدر عليه الله والاستغاثه بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله, الله, الله. شرك وكذلك ايضا من العباده طاعه المخلوق في التحريم والتحريم كان يطيع اميرا او وزيرا او عالما او عابدا او ابا او زوجا او سيدا يطيعه في تحليل الحرام او تحليل الحلال فيكون شت صرف العباده لغيرها لان الله قال هو المحلل والمحدد ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤمن به الله ومثل الركوع اذا ركع لغير الله عباده او السجدة لغير الله صرف العباده لغير الله او طاف لغير بيت الله تقرب الى ذلك الغير او نذر لغير الله او حلق رأسه لغير الله كالصفية الذي يحلق واحد من رأسه لشيخه تعفدا له او وكذلك يركع لها او يتوب له او يتوب لغير الله كالصفية الذين يتوبون لشيوخهم والشيعة الذين يتوبون ايضا لوعسائهم والنصارى الذين يتوبون لتسفيسين التوبة عباده قال تعالى وَمَنْ يَقُرُدْ بِنُوبَا الله اللَّهِ وفي المسند مسند جيب احمد انه جاء بالسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله الله تعالى هو أهل السقوى وأهل مغفوة الله تعالى هو أهل السوق فإذا ثاب لغير الله وقع في الشرف. صرف العبادة لغير الله فاذا المؤلف رحمه الله يقول الناقل الأول الشبف لعبادة الله وعرفنا العباده الناس من الجامع لكل ما يحبه الله الله من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره فاذا صرف اي نوع ثبت في الشرع لانه مامور به او ثبت في الشرع لانه ماهي عنه وقع في الشرك ثبت في الشرع انه مامور به أمر إيجاب او امر استحباب او نهى, نهى عن الشرع نهي تحريم او نهي تنزيه فاذا فعل الأوامر لغير الله او ترك النواهي لغير الله وقع في الشرع. هو المؤلف مثلا ومثل ومثله الدعاء, الدعاء ومثله الاستعالة ومثله الاستغاة ومثله النذر ومثله الركوع ومثله السجود ومثله الطواف ومثله التوكل ومثله الخوف ومثله الرجاء ومثله حرق الرأس وغير ذلك من انواع العبادة فاذا صرف واحد منها لغير الله وقع وقعت الشرك. وترتبت عليه الاحكام. فهو لا يغفر. وتنفس زوجته منه. اذا لم يكن في الحال. ولا يدخل مكة. ولا يرث ولا ولا يغسل ولا يصل عليه. ولا يدخل العام في مقابلهم. اذا ماس. وهو في الاخره من اهل النار وجنف عليه الحرام. نصفه والسلام في الاحية. نعم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم ويتوكل عليهم كفر اجماعا النقل الثاني من جعل بينه وبين الله والسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفر اجماعا من جعل بينه وبين الله واسطة كان يدعو البيت او صاحب القبر يقول يا فلان اشفعلي اشفعلي عند الله وهذا النوع وان كان داخل في النوع الاول الا انه خص منه فالشلف عبالة اللاعب كان يدعو غير الله. حا. يدعو غير الله. او يذبح لغير الله واندع لغير الله. اما النوع الثاني فهو ان بينه وبين الله واسطة. يدعو انه ينقل حوائجه الى الله. كان يقول للصاحب الغبر يا فلان اشتعلي عند الله. يا رسول الله اشتعلي. يسأله الشفاعه جعل الرسول والسلام بينه وبين الله. هذا الشرك. لانه دعا غير الله. ومن دعا غير الله فقد اشتع. تشمله النصوص التي فيها ولا تدعو من الله ما لا يفرق ولا يفرق فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقوله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله إله الآخر فتكون من المعذبين وقوله إن الشرك لا ظلم عظيم وقوله من يدعو مع الله إلى الآخر لا برهن له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفرحه كافره فسمه كافره وقالوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتلين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم القيامة بشرككم ثم الله شركا فإذا من جعل بينه وبين الله وسائل هذه الوسطه يدعوه من دون الله او يسعله الشفاه او يتوكل عليه والتوكل معناها ان بقلبه عليه ويفوض امره اليه في حصول مطلوبه فانه يكفر بالاجماع في لان هذا لهم من الشرك فالناقض الاول اعم وهذا اخط الناقض الاول الشرك في عباده الله سواء كان للعباده دعاء او ذبح او نذر او طاعه التحليل والتحريم او ركوع او سجود عام والناقض الثاني خاص وهو من يجعل بينه وبين الله وسائل واسقا هي يدعوه ويساله او يساله الشفاعه ويسوك عليه فجعل صاحب الميت واشبه بينه وبين الله يقول يا فلان اشتعلي عند الله يا فلان انقل حاجتي الى الله وهكذا او يساله الشفاعه او يتوكل عليه يعتمد عليه في حصول مقروبه يتوكل على هذا الميت مثلا اوه على هذا الحي اول شيء يتوكل عليه لين ينجيه من النار يتوكل عليه في ينصره على عدوه يتوكل عليه في ان ييسر له الرزق يتوكل عليه في حصول الولد يتوكل عليه في النجاة من النار او في دخول الجنة هذا لا يقدر عليه الا الله ومن جعل بينهم من الله ثوات الحي او ميتا فانه يكون مشفكا انما الحي يسعى في الشيء الذي يقدر عليه. تقول يا فلان اعني في سيارتي. يا فلان اقرضني مالا يا فلان عني في الصحي مزرعتي. اما ان تسأل الحي في ان يغفر لك لنبك هذا ما. ما. ما لا يملكه. او ينجيك من النار. او تسأل في, في ان يرزقك. او يصلك على عدوه او لا يحرمك دخول الجنة هذا ما يستطيعه هذا شكل. فهذا جعل بينهم بين الله والسائر يدعوهم من دون الله او يسألهم الشفاعة او يتوكل عليهم لانا يعتمدوا عليه ويفوضوا امره في قصول مطلوبه فانه يكفر باجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف كفر اجماع. ولا دلة على هذا. هي الادلة التي فيها أن الشرك أن الشرك أن الشرك في العبادة كفر مخرج عن المله الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله تحريم سؤال غير الله في بلاك وعليه إلا الله هي أدلة هذا هذا النوع او هذا الناقض من نواقض الاسلام يقول تعالى ولا تدعو من ذو الله ما لا ينفعه ولا يضره فينفعه طينا كاذا من الظالمين اي المشتفين وقوله وانما الساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ونقول انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا فمن جعل بينه وبين الله والساق يدعوهم فقد اشرك أو يسألهم الشفاعة فقد اشرك. او يتوكل عليهم في يفوض امره اليهم في حصول البطول فقد اشرك لانه صرف العبادة في غير الله عز وجل. نعم. الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كبرهم او شك في كبرهم او صحح مذهبهم كفر نعم الثالث الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لن يكفر المشركين أو شكك كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع من لن يكفر المشركين و... ومشرك شامل لجميع الكفر اليهود والنصارى والوثنيين والشوعين كلهم, كلهم مشركون يجمعهم شيء واحد هو الشرك بالله عز وجل فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك والنصارى مشركون لأنه لم يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم ولأنه يعبدون عيسى والوثني مشركون والمجلس مشركون والمنافقون مشركون فمن لم يتفر المشركين فهو كافر، وكذلك من شك في كفر الكعف من شك في أن اليهود كفار او شك في ان النصارى كفار او في ان هو الكفار فهو يعمل بهذا الشكل او صحح مذهبها قال ان اليهود على دين صحيح او النصارى على, على دين صحيح او قال لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى قال انا ما اقول فيه شيء اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين بالاسلام وباليهودية وبالنقرانين فلا هدى يعرف. على هذا الشرك. هذا بالاجماع اسم كافر. لانه صحح مذهبات المشركين. ولانه لا مكفر مكفر, مكفر في لا شك. كمان ما ادري هذن كفار ولا اولا كفار. اليهود نزل عليهم الكتاب ثورات والنصار زعهم والانجيد واليهود اول مسلم نزل عليهم القرآن. ما ادري هذن كفار اولا كفار. يكفر الى شك. لا بد يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثني والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح مذهبهم فانه لم يكفر بالطاغوت وليس هناك ايمان الا بالشيء الشيء الاول الكفر بالطاغوت والشيء الثاني الايمان بالله أمران ود منهم ما يحصل التوكيد لنا بأمرين الأمر الأول الكفر بالطاوط والأمر الثاني الإيمان والكفر الله والطاوط كل ما كل ما خلف الشرط هو طاور. كل ما تجاوز به العبد من معبود أو مسبوع أو مطاع سنطاوط من الطغيان هو مجاوزة وما نصوص الطاوس أن ان تتبرع من عباده غير الله وتنفيها وتنشرها وتبغضها وتعاديه وتعديها هذا هو كفر الطاوس كفر الطاوس البراءه البراءه من كل معبود سوى الله وانكار كل عباده وانكار كل عباده في غير الله ونفيها وبغضها وبغض اهلها ومعاداهها هذا هو تفضل بالطاغوت لعنى ان تتبرع. تتبرع من كل شرك. ومن كل دين في دين الاسلام. وتنكره وتنفيه وتبغضه وتعاديه وتعاديه هذا الامر الاول. الامر الثاني الايمان بالله. اذا فعلت الامرين فانت محش. تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. وهذا هو معنى لا اله الا الله. فان معناها لا معبود حق هذه كلمة التوحيد هذه كلمة التوحيد ويا التي تقي طير الشهد سلمة التقوى سقي طير الشهد التي من أجلها ارسل الله الرسل من اجلها بعث الله الرسل لاجلها انقسم الناس إلى الشقاو والسعيد من اجلها قام سوق الجهاد من اجلها قامت القيامة وحقت الحق ووقعت الواقعة وفي اجلها خلقت في الجنه والنار لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله والكلمة التوحيد لا اله الا الله فيها العبره فيها صفر ويمه لا اله هذا كفر بالطاووس الا الله لا ايمان بالله لا اله هذا نفي العباده اما سوى الله صدر الكلمه فيها كفر بالطاووس لا اله هذا كفر بالطاووس الا الله لا ايمان بالله لا اله نفي لكل عباده لغير الله تنفي العباده عن غير الله عز وجل الا الله تثبت العباده في جميع أهل الله لا اله تنفي جميع انواع العبادة عن غير الله وهذا هو كفر بالطاغوت الا الله تثبت العباده في جميع أهل الله عز وجل فمن لم يكفر المشركين ما كفر بالطاغوت اقر من شك في سفر اليهود والنصارى او صح عملها ما كفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا الدليل على ان بل لنكفر المشركين او شك في كفرهم او صح عمل الدليل على انه يكفر كلمه التوحيد لا اله الا الله لانه لا يكفر الطاغوت فمن الدليل الطاغوت الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فبل يكفر المشركين او شك في كفرهم او صح عمل هذهم لا لم يكفر بالطاغوت ومن لا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ولم ومن لم يكفر المشركين او في أو لكفرين او صح مجهدا فانه لم يحقق كلمة التوحيد ما حقق كلمة التوحيد وانما وانما ناقضها بل ناقض كلمة التوحيد يكون عمل هذا ناقض لكلمة التوحيد لا اله الا الله كلمه التوحيد فيها كفر بالطاغوت وايمان بالله ليس هناك ايمان الا بالشيء ليس هناك تصديق ولا ايمان الا بشيء كفر بالطاغوت وايمان بالله ولهذا كلمه التوحيد فيها لا إله, فيه. لا اله الا الله نفي واثبات لو قال انسان الله هو المعبود انا اوحد الله واعبد الله يكون مؤمن لا لو قال شخص الله معبود الله معبود انا اعبد الله نقول هذا ليس بتوحيد ما يفيد فهم ستعبد الله بل لابد ان تنكر عبارك كل معبود سوى الله لابد ان تأتي بالنفي والاثبات لا اله الا الله لا حفظ نفي لا لابد من غمرين لا اله الا الله معناها لا معبود حقه الا الله قال شخص انا اعبد الله فقط. هل انا موحد? نقول لا لا ما يكفي. سنقود الله. لابد ان تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير الله. وهذا هو سنقود. وهذا ما يحصل الا بالنفي واكباء. لا اله الا الله. فهي لنزلين الثالث هذا النقض الثالث. قول الله تعالى فَنَنْ يَكْرُ بِالْطَاغُوْتِ وَيُغْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ اسْفَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَا فِي سْقَمَلْهَ سلمة التوحيد لا اله الله فيها تخلية وتحلية ما معنى تخلية وتحلية تخلية أو التخلية هو أن تنفي العباده عن غير الله فإذا نفيت وأنكرت عبادة كل مع النساء والله بعد ذلك تحفيت التحليه فتثبت العبادة لله عز وجل تخلية ثم تحليه لا اله تخلية نفيت العبادة عن غير الله إلا الله تحلي أتسى العبادة لله لا اله هذا هو الكفر والطول إلا الله هذا هو الإمام بالله الرابع من اعتقد أن غير أدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أكمل من هديه الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمر من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيج على حكمه من كافر نعم الرابع النواقض الإسلام أن من اعتقد أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كفر إذماعه كالذين يقضرون حطفة طواغيث على حكم الله ورسوله فمن اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكم أحسن من حكمه فإنه يكون كافرا والدليل دليل ذلك أنه أنه لم يشهد ان محمدا رسول الله ما شهد ان محمدا رسول الله. لأن شهاده محمد رسول الله تقتضي تصديقه في اقباله والعمل بشرعه والتحاكم الى شريعته وامتثال اوامره واسلام نواهيه وتتعبد لله بشريعته فمن اعتقد ان هناك هدي اكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم او ان حكمه احسن من حكمه فانه لم يشهد ان محمدا رسول الله يرى ان محمد رسول الله باطل ثبت ثو ان محمد اصول فمن يعتقد ان هناك هدي احسن من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم او مساوي ايضا حتى لو اعتقد ان هناك هدي مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم او ان هناك حكم مماثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فاين يختلف وكذا لو اعتقد ان هناك هدي أنه أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأن حكمه اكمل لكن قال يجوز أن تحتدي بغير هذا الرسول ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول فإنه يكفي يكون كافر لأنه استحل أمر المعلوم من الدين بالضروره فمن قال إن هذا الرسول أحسن لهد لكن ما في مال عنده تحتد بهذه بهذه غيره ولو كان هذا الرسول احل او قال ان حكم قراء القوانين حكم الرسول احسن من حكم القوانين لكن يجوز تطبيق بالقوانين. اين يعكس لا يجب تطبيق بالقوانين. ولو ولو كنت تعتقد ان حكم الشريعة. احسن في هذه الحالة استحلال وحرما معلوم يجب بالضرور مثله مثله مثل من يقول الزنا حلال الزنا حلال ولكن لا ازل. يقول هو ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال. او قال الربا حلال لكن لا اعتعمل بالربا. يقول يكفر. لان الربا حرام. ويكونك تستحله وهو امر معلوم يجب بالضرورة هذا كتب. فكذلك اذا قال الحكم بالطوانين جائز. ولكن الحكم بالشريعة أحسن. يقول لا. كونك تعترف، كونك تجوز بالقوانين هذا كفر مريض. لأنك استحللت أمرا محرم معلوم لدين بالضرورة. الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع. مثل الزنا حرام بالإجماع. مثل الذبيحة حرام بالإجماع. فمن قال الزنا حلال كفر. من قال الذبيحة حلال كفر. من قال الفقر... يجوز الحكم بالقوانين كفر. ولو كان ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن. فيعتقد اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول عليه السلام أو مماثل أو أقل مع جواز الاهتداء بغير هديه كفا وكذلك من اعتقد أن هناك حكم أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل سينا يكون كافرا لأنه السحر معلوم من الدين بالضرورة والدليل أنه لم يشهد أن محمد الرسول الله بل يشهد ان محمد رسول الله فانه كافر. لان الشارس ان محمد رسول الله تقضي التحاكم الى شريعة. اعتقاد انه لا يجوز التحاكم بغير غير الشريعة. واعتقاد انه لا يجوز الاهتداء بغير هذه عليه الصلاة والسلام. نعم. <تصفيق> من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر نعم الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه ولو عمل به كفر من ابغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاه فإنه يكفر الرسول جاء بشرعيه الصلاه فمن أبغض بديع شرعيه الزكاه بديع شرعيه تعدد الزوجات فمن اغضب هذا الحكم الشرعي تعدد الزوجات خطا فلهذا فعل ينبغي ان يفهم النساء لان باننا لا يفرحنا تعدد الزوجات لأن هذا حكم الله ورسوله لكن يفرح يكون يكون يكون عندها كراهة لهذا الشيء وانها لا تحب يعني كراهة طبيعيه وهي لا تكره الحكم الشرعي لا يضر هذا او كن بعض الرجال لا يعدل تكره ان يعدل هذا الرجل لانه تخشى ان لا يعدل فهذا لبقى. اما ان تكره الحكم الشرعي والتعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله صراحه لما جاء به والدليل على هذا قول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فمن كره شيئا من ما أنزله الله أو مما ما شرعه الله ورسوله أو أضغط فإنه يكون كافرا. إذا أضغط تشريع الصلاه الصلاة أو الشيعة الذكاء أو الشيعة او أو الحج أو الزوجات أو كره ذلك أو أضغط فإنه يكون كافرا. لأن لأنه لأن ذلك ينافي الإيمان. لان حب الله ورسوله لا بد من من لم يحب الله ورسوله فهو كافر لكن كمال المحبه تقديم محبه الله ومحبه رسوله على كل شيء لكن اصل المحبه لا بد من لم يحب الله ورسوله هو كافر فمن ابغض الله او ابغض رسوله او ابغض شيء مما جاء, من أبغض شيء مما جاء به الشرع كفر واعظم من ذلك من ابغض الله او ابغض رسوله او ابغض شيء فانه يكون كافرا فإذا من أبغض من ابغض شيء مما جابه الرسول عليه الصلاه والسلام او مما جاء على الله تعالى في كتابه او كره ذلك او ابغض الله او ابغض رسوله فإنه يكون كافرا مرتدا لقول الله عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحرق اموالهم ولان هذا البوذ ما في الايمان ولان محبه الله ورسوله اصل الايمان من لا الله ورسوله هو كافر ومن ابغض شيئا مما جاء بالرسول او كره شيئا مما جاء بالرسول فانه يقتضي عدم محبه الله ورسوله وهذا كفر وجد نسال الله السلامه والعافيه نعم <تصفيق> السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ذواب الله او عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث من استهزا بشيء مما جاء بالرسول عليه السلام من بشيء من دين الرسول عليه الصلاه والسلام او ثوابه او عقابه كفر من استهزع بشيء من دين الرسول عليه والسلام فانه يقفر او استهزع بتوابه او بعقابه فانه يقفر اذا فإن استهزع بالصلاة كفر لا استهزع بالزكاة كفر استهزع بالصوم كفر استهزع بالمصليين لانهم لانه يعني سخرية بهذه الصحة التي يصليها المسلم كفر او استهزأ باللحيه كراهه لما اللحية. اللحية. اللحية. جاء به الاسلام من الامر باعفاء اللحيه اما اذا استخدم من الشخص لذاته او لشخصه فلاح لكن استهزأ باللحيه يعني لان الاسلام جاء باللحيه و باللحيه لان الله شرعها شرعها على لسان الرسول شرع اعفاءها اما اذا استهزأ بشخصه فلا يكفر وكذلك اذا استهزا بالجنه بالجنة كيف الجنه كيف الجنه ثواب المؤمنين سخر بيها. او استهزا بالنار عقوبه عقاب لتاخير استهزا بها وسخر ايش الجنه ايش النار يكفر والعياذ بالله او قسما من قال لا اله الا الله وصرف ذنوبه من قال سبحان الله وبحمده لا تمر أخرى بذببه ولو كانت من الزبد البحر فاستهزى بهذا الثواب لا لانه لم يسمح عنه فإنه يقفر فإذا استهزى بشيء من ذلك الرسول عليه السلام أو استهزى بالثواب الذي عده الله للمطيع أو, أو عده الله على عمل الصالح أو العقوبة التي عده الله للعاصي أو للسافر فإنه يقفر والدليل قول الله تعالى في سورة ثوبة قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا تعتبروا قد سفرتم بعد الإيمان قد سفرتم بعد الإيمان فهذه الآية نزلت في جماعة من المجاهدين في غزة كبوت اشتهدئوا بالرسول عليه الصلاة وأصحاب القراء قال بعضهم لبعض ما رأينا مثل القرى إلى هؤلاء الحديث. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام القراء ما راينا مثل قراءه هؤلاء أرغب بطولا ولا اكذب الفنا ولا اجبن عند الحقائق يعلم الرسول عليه السلام يقول ما راينا منهم في كثرة الاكذب وكذب الحديث والجبن عند قتال الاعداء يعلم الرسول عليه السلام واصحابه قراءه فسمع عوف بن مالك سمعه متحدثون فقال قال كذبت ولكنك منافق لو اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي صفره ليخبره فلما جاءه وجد الوحي قد سبقه وأنزل الله هذه الآية قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستاذئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد عمل وجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام، بيعتذر للنبي صفره ويقول رسول الله ما ما لي قفر إنما تكلمت بسلام نقطع به عن الطريق مثل ما يقبلها السوالي تقطع به عن الطريق ما لي قصر يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهديد سوى أن على هذه الايه قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتبر قد تفلتم بعد إيمان والرجل متعلق في نسم رسول الله يصنع وهو الحبل الذي في بطن, بطن البعيد ورجلاه تحط بالارض والحجارة تنكب رجليه تنكب رجله وهو يبالغ في الاعتذار ويقول يا رسول الله ما قصدت انما كلام نقع به عنا الطريق والرسول على لا يزيد سواء أن يقرأ على هذه الايه قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاثبت لهم الكفر بعد الايمان لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم فاذا كان هؤلاء سخروا بالرسول والصحابه وقالوا انهم ياكلون كثير ويكذبون في الحديث ولا ويجبنون عند اللقاء فكيف بمن سخر بدين الرسول عليه الصلاه والسلام سخروا باشخاص بالاشخاص بالاشخاص قالوا انهم يكتبون وياكلون كثيرا ويجولون عندنا فكيف بمن سخر بالصلاه او بالزكاه او بالخوف او بالجنه او بالنار او بالبعض او بالجزاء او بالصراط او بالميزان فانه يكفر نعم ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله سالم وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فينطقت لا تقول السابع من الوارد السمسحة ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدريق قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن سكرة فلا تكفر هذا النواقر الناقض السابع السحر والسحر هو في اللغة عبارة عن ما خفية ولطفة سبع وفي الشرع هو عبارة عن عزائم ورقه وعقد وأدلية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء والزوجة ثم السحر سحرا لان الساحر يؤثر في الخفاء. يعمل عزائب او رقع او عقد تؤثر في الخفاء في القلوب والابداع قد تؤثر بالمرض وقد تؤثر بالقسل وقد تؤثر بالتفريق بين المرء بين الزوج وزوجه فالساحر الذي يتصب الشياطين لا بد أن يقع في الشيط هو من الشيط لان الساحر الذي يكفر الشيطان بينهما خدمه متبادلة هناك عقد يعقد الشيطان الجني مع الساحر عقد في هذا العقد يكفر الساحر لا بد ان يكفر يطلب من عساء الشيطان منها يكفر لان يتقرب الشركيات التي يريدها يطلب منها يلطخ المصحف بالنجاه او يبول على المصحف او يفعل يذبح لا وتقرب اليه بالشركيه فاذا فعل الشرك الساحر خدمه الجني بان يستجيب لمطالبه اذا امره يوطن شخص لطبه ان يقتل شخص قتله ان ياتيه بشيء ياتي له بالاخبار وغيرها فاذا السحر شرك فمن فعل السحر تعلمه او علمه او فعله او روي بالشفع لما الروي تتبعها مروي بالشيف او والدليل قول الله تعالى وما نعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتك فلا تكثر في قصه الملكين اللذين انزلا الى الارض وفتنا فاذا جاءهما احد يطلب ان نعلمه السحر نصحاه ونهياه اشد النهي وقال له انما نحن فتك فلا تكثر فاذا اصر علمها ويقول لها عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فكفروا بتعليم الناس السحر فالسحر كفر ورد من فعل السحر او رضي به فوكا ومنه الصرف العظم الصرف يصرف المراه على زوجها والزوج على امراتها يعمل له السحر بحيث ان الرجل الى جاء الى امرأته راه في صورة قبيحة فينفر منها ولا يريد ان يقربها او هي يكرهها في زوجها اذا رأت زوجها رأته في صورة قبيحة ما تطيق النظر إليه. فيفرق يحصل اشراق لنا الى ما فيها يعني هي ليس فيها شيء وليس فيه شيء لكن الشيطان لا الساحر عمل لهما سحر بحيث انه يجعل المرأة امام زوجها في صورة قبيحة لا يطيق النظر اليها او يجعل المرأة في صورة قبيحة في الزوج في صورة قبيحة اذا رأت الزوجة ما تتقل في نظر عليه فيحصل على السرقة. هذا الصر صرفها عنه وصرفها عنه. والعطف بالعطس. العطف يعني يحبب المرأة يجعله السحر بحيث انه يميل الى المرأة ويحسنها ولو كانت قبيحة ولو كانت دنيا السحر اجعلها من احسن الناس واجبا الناس وكذلك ايضا يجعل الى اصحر المرأة. أنت لا تنظر إلى زوجها من أحسن وين كان كريم وين كان دمي مخفر هذا عطف عطفها عليه وعطفه عليه فهذا من الصحر ومنه استوى وهو شيء, شيء دواء يصنع يصنع السحرة ويعطونها للزوجة أو للزوجة يزعمون انه يحب المرأة إلى زوجها ويرضي إلى مرأته فالسحر من فعل السحر أو راضية ومنه الصرف والعطف فانه يكون كافرا في نفس قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر فمن فعل السهل أو تعلم السهل أو علمه أو رضي به ومنه الصد هو فانه يكون كافرا لأنه أشرك في الله عز وجل والدليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما, إنما نحن فترة فلا تكفر وقوله سبحانه سيتعلمون منهما ما يصدقون به من المرء وزوجه وقوله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون ان السحر, السحر لا يضرون احدا الا اذا قدر الله شيء اذا قدر الله الضرر حق قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يعني باذن الله كوني القدر نعم مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدين قوله تعالى وبيت اولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي الضالين المظاهره هو المعاونه مع الواحد مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين يعني يساعد المشركين على المسلمين كان يكون هناك اتصال بين المسلمين والكفار ثم يعين الكفار على المسلمين يساعد ويعاون الكفار في قتال المسلمين يسوعدهم بأي شيء بالمال أو بالسلاح أو بالراي فإذا ساعد الكفار على المسلمين يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار ثم يأتي هذا الشخص ويساعد المشركين ويعاونهم على المسلمين يعاونهم يعطيهم ومدهم بالمال أو يمدهم بالسلاح أو يخطط لهم بالراي حتى يدبر المكائد لهم فانه يكون كافرا لأنه لأنه فضل, فضل المشركين على على المسلمين وهذا التفضيل التفضيل المشركين استدم أنه, أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله وهذا كفر وردة من لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا فالذي يعيد المشركين على المسلمين يعني في إذا كانوا حرب أو قتال تمام شنو ثم ياتي ويعين المسلمين المشركين على المسلمين يساعدهم ويعاونهم ويظاهرهم على المسلمين على المسلمين بالمال او بالسلاح او بالراي والتخطيط وتدبير الركاي فانه فإن هذا يكون دليل على شيء، دليل على بغضه لله ورسوله ودليل على بؤره الإسلام ودليل على انه كاره للاسلام والمسلمين وفارهم لكتاب الله وسنه رسوله صلى في الله عليه وسلم فيكون كافرا من ابغض الله او غضى رسوله او غضى شيء من مجازر الرسول فانه يكون كافرا قال تعالى ذلك بانه كرهوا ما انزل الله فاحبطا معه ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر اصل محبه لا بد احدا لكن الكمال كون الانسان يقدم محبه الله على الاهل والاولاد والمال هذا هو الكمال اذا قدم محبه الله قدم شيئا من المال او الأهل او الهل على محبه الله ورسوله يكون عاصي، ناقص الايمان لكن إذا لم نحب الله ورسوله فانه يكون كافر ولا يظاهر ال... يعاون المشركين على المسلمين هذا لا يحب الله ورسوله مبغض لله ولرسوله كاره لله ولرسوله كاره لما انزل الله فيدخل في قولك هذا ذلك بانهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط اعماله والدليل الخاص هذا ان المظاهره كفر هذه الايه الكريمه من سوره المائده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم لان التولي التولي محبه محبه المشركين كفر وردة اصل محبه المشركين كفر وردة وينشا عن هذه المحبه المساعده مساعدتهم على المسلمين فاذا من ساعد ظاهر المشركين على المسلمين فان هذا دليل على انه تولى المشركين وتولي تولي المشركين لذه توليهم لذه هناك فرق بين التولي وبين الموالاه التولي تولي الكفره لذه اما الموالاه يعني محبتهم معاشرتهم ومصادقتهم هذا كبير اما التولي فولد واصل التولي المحبه في الطلب. ثم ينشا عنها المساعده والمعاونه فكونوا يساعدوا المشركين على المسلمين بالمال او بالسلاح او بالرأي هذا دليل على انه تولى المشركين واحضر وتولى المشركين ومحبتهم ردة وقهروا بنفس في القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء لا تستهلوا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء من دون يا الذين لا أولياء. بعضهم اولياء بعض وكثار بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم كانت سفره منكم فإنه منهم من يتولى سفره منكم أيها المسلمون فإنه منهم كافر مثلهم ومَن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا الله الظالمين إذا المعاونة الثامن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين هذه ردة لأن هذا من التولي للكفره وتولي الكفره ردة عن الاسلام وبصراحه نعم من اعتقد أن بعض الناس يسعر الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعه موسى عليه السلام فهو كابر نعم من اعتقد التاسع من اعتقد أن أحدا يسعر الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الحاضر الخروج عن شريعة موسى وكعفة نعم نعم الدليل نعم الدليل نعم نعم نعم الدليل قال تعالى ومن يبثن غير الاسلام دينه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فمن اعتقد أن أحدا يسع الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لما وصل على شريعة موسى فهو كافر وذلك ان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والانس وللعرب والعجب ولان شريعة نبينا هي الشريعه الخاتمة وهي الناسفة لجميع الشرع قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم وقال وقال وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قال سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا رفعاني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار وقال عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسا لم احد من الانباء قديما فسلكم بالرعب مسيرة شهر ويعطيه الشفاعة وذكر منها وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثه الى الناس عامه فمن اعتقد ان احدا يجوز له ان يخرج عن شريعة محمد ويتعبد لله بشريعة اخرى فهو كافر. لماذا؟ لان شريعة محمد قوته عامه للجن والانس وللعرب والعجب ولانها لا لجميع الشراعب ولانه بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامه لجميع من يوجد الى يوم القيامه بخلاف شريعه موسى شريعه موسى ليست عامه بل هي خاصه ببني اسرائيل ولهذا وسع الخبر عن شريعه موسى القبر التزم بشريعه موسى ولا خرج خرج عن شريعه موسى ولأن القبر على الصحيح نبي يوحى ولهذا جاء موسى علشان يتعلم من الخضر كما كما قص الله عليه ذلك في سورة الكهف وكما ثبت عليه الصحيح ان موسى خطب الناس فسأله رجل فقال هل تعلم احدا أعلم منك؟ قال لا الله عليه وقال إذا لم رد العلم إليه فعاتب الله عليه إذا لم رد العلم إليه فقال بلا عبد الحضر أعلم منك هذا في سحر البخاري فقال يا رب أين أجده؟ وقال في مجمع البحرين قال الله في مجمع البحرين فسافر موسى. سافر ليتعلم من الخضر ركب البحر وفتاه يشعر نون. وفيه رحله في طلب العلم. وجاء وجاء الله له علامة يجد وهو أنه إذا فقد الحوت فإنه يجد أخذ معهما معه حوت فلما فقده وجد فجاء إليه ومسجع الخضر فيه في ذهب صح قال موسى السلام صار رفع كشف الغطاء وجه وقل وان ا بارضه السلام في الارض الماضيه السلام انت تعاند فقال من انت قال انا موسى قال موسى من موسى بن فر قال نعم قال ما لا ما ماذا عبدت تريد ان يتعلم منك فقال الا يفتك الثورات التي انزلها الله عليك وهذا يدل على ان الاحسان يعني مهما بلد يحتاج احتاج للزيادة من العلم وقل رب من العلم هذا موسى عليه الصلاة هو نبي حريم ومن أولي, أولي العزل القنطر. ومع ذلك راح يستفتنا قال بالعلم ركب البحر تسافأ فإذا المفاعل فالقضر ما يتزم بشريعة قال لي نجي تتعلم منك قال لا تستطيع ما تستطيع قال إن شاء الله ستجدني صادرة قال إن صلات إن, إن, إن عرفت ذلك فلا تسلع عن شيء حتى يعدث لك أنه ذكر لكن سترى شيئا لا تفصل عليه قال إن شاء الله ستجدني صادرة ستجدني إن شاء الله صادرة ولا أعطي لك فتعلوا يمشون على ساحل البحر فمرت سفينة فأشر لها صادرة توقفوا لانهم يعرفون الخضر ويعرفونه. استعرض كبوهم بدون أدلة. فلما عرض كبوهم أخذ الخضر، أخذ الفأس وجعل يخرج صفية، يخرقها حتى حتى خرج الماء. تغرب موسى ما ما صبر. كان سبحان الله الناس احتضوا إلينا، احسنوا إلينا وحملونا بدون أدلة. تخرب سفينتها تخردها، اخرقتها لقد بيعت شيئا امرأة عنكاري. فقال الوحظ الم قل انك لن تستطيع من الصورة? قلت ما تستطيع? قال نفيت المرة نفيت. هذه المره نسيت اسمح لي. فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقي من امره عصر. فقل فنزلوا جاءت المرأة المثال الثاني اشد واشد اعظم واعظم. فلما نزلوا جاءت في حي من الأحياء وجد غلام وجد غلام يمشي صغير فأخذه وقال على رقبته بته ورمها كان فرع قتل فانزعج موسى انزعاج عظيم سبحان الله قصرت نقصا بغير نقص لقد جئت شيئا نكرة قال فشدد عليه خبر قال ألا ما قل لك انك استطاع الله قال ألا ما أقول والثاني قال الا ما قل لك انك لن تستطع أن قلت ما تستطيع قال قال هذه اخر مرة انساءتك عن هذا المرة فخرط يكون السرط بيني قال هذا السرط بيني وبيني ها اخر مرة انساءتك عن شيء بعدها فلا تسرح ثم بعد ذلك مروا <تصفيق> لقر قريه او بلدة فاستضافوهم لكنهم جؤوا ما فلا مضيفوهم طردوهم ما عطوا حق الضيانة فوجد تدارا يريد أن ينقض يجعل يشتغل ويعمل قال هذا لازم نقيم هذا الالتزام قال سبحان الله ناس ما ضيقونا وتروح تشتغل عندهم تبني لهم قال هذا سرق بي وبين, وبين. انت انت وبين له قال السفينة هذه خرقتها لأنها لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ السفينة الصالحة وانا رأس يجعل فيها عين حتى ترقى المساكين والحرق هذا سده فسدو فيه إقاله ويجلس في ولا ولا ولا ثمرة وتسلم السفينة لل المشاكي لو ما جعلت فيها عيد أخذها أخذها الظالم وهذا الغلام سيف... لو عاش كان كافرا وسيرحط والديه غيالا وكفرة وسيرزقهم الله كرمهم وما الجدار فهذا تحته كند الغلامين يستملس الدين أو كان أصحابه مقالح فلو سلت سقط ضاع الماء. لكن انا ابني حتى يبقى ويعرف مكان قال النبي يرحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من خبرهم. فالخبر قال يا موسى انت على علم علم الله. علمني. لا اعلمه. انا على علم من الله علم الله, الله. علمني اللهم. ولما مر عصور ونقر في البحر. واخذ منه. قال ما علم وعلم ففي علم الله. الا كما. ينقص هذا البحث هذا العصر المنقاله من, من البحث، فاذا موسى الخضر ما التزل بشريعة موسى لأنه رسم من بريد خرج عن شريعة موسى فمن زعل أن أنه, أنه يجوز له الفروج عن شريعة محمد فما جاز للخضر ففرج عن شريعة موسى فهو كافر لماذا؟ لأمرين الأمر الأول أن شريعة محمد صور العامة وشريعة عسر شريعة وشريعة, وشريعة موسى خاصه شريعة النبي الخاصة عامة وشريعة موسى خاصة و و و وثانيا أن فلذلك الخضر ليس مزوم بشريعة موسى أما نحن مزوم بشريعة محمد الله وهذا أن, ان الخضر نبي نوح عليه على الصخير فهو على شريعه موسى على شريعه فمن اعتقد أو أجاد اعتقد انه يجوز له او لغيره ان لا يلسزن بالشريعة المحمد صلى الله عليه وسلم وان يتعبد الله من طريق غير, غير الشريعة في جابها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر في جميع المشهد لان شريعة الناس عامة للتقرير الجني والانس ولانه لم يشهد ان محمد رسول الله فمن قال ان شريعة محمد اخافة او النبوة بالعرب او ان بعده نبي فانه لم يحفظ ان محمد رسول الله وخينيلي يكونوا كافراً ولهذا قال الرسول الذي يسعى يده لا يسمع أحد احد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيه ثم لا يؤمن به الا دخل نعم العاشر الاعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا فرق فيها العاشر من من اعرض الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا ناخذ من نواقض فمن اعرض عن دين الله لا يتعلم به الله ولا يعبد الله فوكعه لأنه في هذه الحالة يكون عابدا للشيطان من ليس هناك أحد لا يعبد، الله. ليس هناك أحد ليس له معبود. كل واحد في الدنيا له معبود. ما لم يعبد الله عابد الشيطان ولا بعده. هذا هو الذي يقول عن بعض الناس متحلل لا فين. لا يتعلم الدين ولا يعبد الله. لا يتعلم الدين ولا يعبد الله. لا يعمل به. هذا إذا يعبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي امره بذلك. لأن يكون هذا عابد للشيطان. ليس هناك احد الا وله معبود. ما في احد في الدنيا. الوثني له معبود. واليهودي له معبود. والنصراني له معبود. المسلم يعبد الله. وغير المسلم يعبد الشيطان. فهذا الذي يزعم انه لا يتعلم الدين هو لا يطاع الشيطان وعرض الشيطان. هو الذي امره بذلك فصار عابدا للشيطان. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقًا لا يعبد الله في الدعاء ولا بالصلاة ولا بالحب ولا بالخوف ولا بالإيمان ولا بالاعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه معبود بالحق ولا يع... فلا يتعلم الدين ولا يعبد الله فهذا كافر كافر بعراصب بي... نفس العرافة قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي ثم اعرض عنها ان ابن, ابن المسلمين المتقون قال تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال سبحانه والذين كفروا عما انذروا معرضون هذه ادله والذين كفروا عما انذروا معرضون فالكفار يعرضون عما عم انذروا من ال... الايمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين وقال سبحانه ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي فاعرض عنها عرضانا انا من المجرمين المنتقمون. فاذا من اعرض عن دين الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله. هذا كافر يسمى بعض نصر. ملشف. من الملاديات. لكن هو, هو هو يعبد الشيطان الحقيقة. هو عابد للشيطان. ليس هناك احد ما يع... لا يعبد احد. ليس هناك احد من الخلق الا وهو يعبد. من لم يعبد الله عبد الشيطان. نعم ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاز والخائف الا المطرة وكلها من اعظم ما يكون خطرا ومن, ومن اكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير قلقه محمد وآله وصحبه وسلم اللهم سبحانه تقولون الله رحمه الله. الله. الله لا فرق في هذه النواقص بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ويكثر و... و... وقوعها في الناس. فينبغي الانسان نحن يحذر من هذه النواقض لأنه كثير من الناس يقعوا فيها ولأن الخطر عظيم نعوذ بالله من موجبة غضب و اليم عقابه وهذه النواقض والمواجهه لا فرق بين هلين. الهازل والجاد والخائف الا المكره فعندنا حالات واحد فعل ناقض, ناقض من نواقض الاسلام فعله هازل مثل شخص يستهزئ يستهزئ بالصلاه يستهزئ بالدين يمزح يسخر يكفر ولا ما يكفر? يكفر. شخص جاد وهو ينزح. جازم. يصحر بالدين جازمان. يكفر. سواء كان ساخرا او جاد, جاد شخص اخر فعلى من السن خائف. خائف على نفسه. او خائف على ماله. او على ولده. يكفر. ولو كان خائف. فهو فعل سب الإسلام أو سب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله حتى يبقى ماله وليبقى. لانه يخشى انه يحشى لو, لو ما سب الإسلام وفيه ماله يخف على ماله أو يخف على ولده يكفر لما يكفر يكفر فإذا من فعل ناقض من ناقض الإسلام هذا يكفر جاد يكفر خائف يكفر الا المكره اذا فعلها مع الاكراه بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالايمان اما اذا اطمان قلبه بالكفر لا يكفر ايضا مثل انسان وضع السيف على رقبته وكيف تكفر والا قتلناه هذا اذا تكلم بكلمه الكفر بشرط ان يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر اما اذا لما وضع السيف على رقبته كافر والعياذ بالله كفر وقلبه مطلين بالكفر يكفر ايضا نعوذ بالله فتكون الحالات ثم حالات خمس اربع حالات يكفر واربع حالات الحالات ثلاثه الحاله الاولى فعل الكفر او من مواقف الاسلام يمزح هاجر يكفر الحاله الثانيه فعل الكفر او من مواقف الاسلام جازر يكفر الحاله الثانيه فعل الكفر خائف يكفر الحالة الرابعة سعى الكهر مكره واطمع ان قلبه بالكفر. لما اكله جاهز نور كفر. يكفر. الحالة الخامسة سعى الكهر مكره واطمع ان قلبه بالايمان لا يكفر. خمس حالات اربع حالات يكفر. والحالة الخامسة سبعة. طيب عند دليل قد يقول بعض الناس انه خايف على نفسه. او اهله معلم. اتكلم حتى, حتى يبقى معلم. نقول هذا كفر. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطعم بالايمان اذا استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة المكره بشرط ان يكون قوله الا من اكره وقلبه مطعم وقلبه مطعم بالايمان ثم قال الله سبحانه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم علام عظيم ذلك بانهم مستحب الحياة الدنيا يحب كل الدنيا على الذي يفطر لاجل المال او للخوف على ماله او اهله استحب الدنيا على الاخره كان له نصيب نصيب من الدنيا قدم الدنيا على الاخره قدم الدنيا على دينه. ذلك بعنه استحب الحياه على الدنيا على الاخره فاذا إذا فعل الكفر خوفا على اهله او خوفا على ماله او خوفا على نفسه فانه يكفر ولا يعذب بالخوف. يقول الله تعالى ذلك بانهم استحب الحياه الدنيا على الاخره وكذلك اذا فعل كفر هادئ وكذلك اذا فعله جازر وكذلك اذا فعله مكرها واطمان قلبه بالكفر ولا يستثنى الا المكره اذا اطمان قلبه بالايمان والمراد بالمكره هو معناه انه تهديد بل معناه يكون يكره ملجا بان يوضع الصيف على رقبته او يهدد من شخص قادر ويعلم انه لفظ في الحال انه نفسه وعده بانه ان لم يكفر فانه يكفر في الحال فهذا يكون ايش فاذا اطمعن قلبه بالايمان فلا يفضل فانه يتكلم بكلمة الكفر او يفعل الكفر اما مسألة الخوف مجرد الخوف فقط هذا لا لا يبيح له الكفر الخوف على نفسه او اهله او ماله فانه يكونوا نسال الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق نساله سبحانه وتعالى ان يتوفنا على الاسلام ونعيدنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق نساله سبحانه ان يثبتنا على دينه ونعيدنا من مضلات الفتن ونتوفنا على الاسلام غير مغيرين ولا مبدرين انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه والصلي والتابي No. هذا يسأل أنا. عن الحكم الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية. هذا ما هو هذا ما هو الشيخ. هذا كلام الشيخ. تمام؟ تبع الشرط. تبع نعم. No. No. هذا يسأل عن وف الشريعه الحاكم الذي يحكم بالقوانين الوضعيه الفرنسيه مع العلم انه يتبع الاسلام ويصلي ويصوم وحج هل يقال ما لا يقال عنه اذا اعتقد الجواز الاعتقاد اذا كان يعتقد انه يجوز الحكم بالقوانين أو قال أو وذاكر اذا اعتقد انه يجوز له. اما اذا لم يعتقد هذا او كانه شبهه فلا بد من قيام عليه ولهذا رهي العلمي لانه اذا غير الدين في جميع امور الدولة. فانه يكون كافرا لانه بدل الدين. لذا وذهب إلى هذا الحافظ من سفير رحمه الله في تفسيره في بن محمد رحمه الله في تحكيم القوانين. قال اذا بدل الدين كلها رأسا على عقل. في جميع شؤون الدولة. في كل شيء. لا في البعض لانه يكون كافرا لانه بدل الدين. وقال احمرون انه لابد ايضا من كيما تجد عليه لانه قد يكون جاهل قد يكون عنده شبهة صار هذا السمح الشيخ للشيخ العزين باز رحمة الله عليه نعم خضيلة الشيخ هناك من يدعو للتقريب بين مذهبه للسنة والجماعة ومذهب الرعب الضالتين عشرية وغيرهم وانهم جميع المسلمين يدعون الى التقريب بينهم ضد العدو الاصر الاسلام اللي غدوا النصارة طناقف مدارك كيف يمكن التقريب لنا الرافضه والرافضه مذهبهم تكذيب الله ورسوله فان الله تعالى زكى المؤمنين الصحابه وعدلهم ووعدهم بالجنه ورضي عنهم وهم يكفرونهم وتكفيرهم وتكشير تكذيب لله وهو وكيف يمكن التقريب لهم وهم يعبدون اله البيت ويتوسلون بهم من دون الله لا يمكن على الكفر هل يمكن التقريب بين الإيمان والكفر؟ لا يمكن لا يمكن التقريب ولا يمكن التقريب بين الإيمان والكفر صلى الله عليه وسلم والعليم. نعم ولأنهم يدعون أن القرآن غير يمكن محفوظ أنه لم يقال إلا السلف وهذا تفيب لله تقول الله تعالى إِنَّا نحن وَجَلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَبِّهُ لا يمكن التقريب بين الإسلام والكفر نعم هذا كذلك يسأل عن حق يعني الذي لا يتفذ اليهود ولا النصارى ويقول هم إقواننا وكلنا أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا النقل الثالث من نقل السلام مرنا أن من المشركين أو شك في كفرهم بل مجرد الشك أو صح وجد فوقع من قال اليهود والنصارى على دين على دين إبراهيم أوضعهم على شريعة النصارى اليهود لهم على شريعة الثورات وأن نصارى على الإنجيل والمسلمون على سريعة القران وكل على كل حق ما حبذيا بهذا او بهذا او بهذا الحق هلك بي مع المسلمين بل من شك في كفره وثن لا بد ان تعتقد ان اليهود كفار وانه على باطل على دين باطل والنصارى على دين باطل والمجوس على دين باطل وهكذا فمن لم يعتقد انهم على دين باطل او شك هو كافر ولا بد من هذا. وهذه الحالة يمن الله في ابراهيم. ان تتبرع من المشركين واليهود والنصارى قال الله تعالى قد كانت لكم صوت حسن في ابراهيم والذين معه. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وبما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وابدت حتى تؤمنوا بالله. هذه الله في لا من كل دين سوى دين السلام من كل معبودة سوى الله تتبرأ وتعادي وتنكر أهله وتبغضهم وتتبرأ منهم ومن دينهم. دين. من لم يقال ذلك ثلاثة جميع من قال ان اليهود على دين حق وان على دين حق وان وان, وأن الانسان مخير بين ان يتديم بدين اليهود او بالنصارى او بالاسباح فهو كافر في جمع المسلم شك في كبري فهو كافر هذا هو الناقل الثالث من عقول هذا يسال عن حكم من فسر كلمه لا اله الا الله بانه لا رازق ولا معطي هذا هذا, هذا تفسير البعض من فسر الله لا خالق الا الله او لا رازق الا الله هذا يفسر بعض اهل الكلام وهذا معناه يوافق دين المشركين دين ابي جهل وابي لهب ابو لهب يقول لا خالق الا الله أبو جاهل ولا رازق إلا الله بس إن شاء الله غدا سنشرح إن شاء الله القواعد الأربع للشيخ الإمام ويتبيع فيها في انتوحيد الربو ويتفقد العلوهية سأتون غدا إن شاء الله معكم برسالة القواعد الأربع الشيخ الإمام المجدد بسم الله الرحمن الرحيم والله ما تستغرق كثير وبعدها بقيت الوقت كل عسلة القابلة إن شاء الله مساء الأربع فمن قال إن معنا لا إله وذا خالق إلا الله لو كان معنى هذا لا حصل مصطفى وموافق له من ابي جهل وابله والمشركين قاطوا النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون هذا قالوا لا الى اهنا نعبد له ونعبد له و نقول لا خالق الا الله وهذا باطل ثم ايضا الاله معناه هو المعبود لا اله ولا خالق لا اله اله يعني معبود الذي هو المعبود. لا حق الا الله لا إله إلا الله لا نافية من الجنس من اخوات عنا تنصب الاسم وتظهر الخبر اله اسم ان منصوب والخبر محلوث تقديره لا اله حق لا معبود حق الا الله ولا يتبين عظمه هذه الكلمه وان كلمه التوحيد التي تنفي الشرك وتخرج صاحبها من دين المشركين الا بان تكفر الاله بانه المعبود قال الله تعالى فما اغرق عن عليها ثم لكي يدعونا من دون الله بشيء لما جاء من ربه اول الايه في سوره الاهود نعم ف... ذلك من انباء القرى نقصه عليك أنها قائم وحصيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنى عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاءهم ربه فإذا لا يتبين عظمه هذه الكلمه وان كلمه تغيده في الشرك الشرك الا بتغفير الله لانه المعبود لان المعبودات وان الله تعالى هو المعبود بالحق وعباده غيره عباده بالبعض كما قال سبحانه ذلك لان الله هو الحق وانما يدعون من ذله هو البعض وان الله هو اي كبير وما ظلمناه ولكم ظلمون فما اغرسهم الهه فكنا الهه معبوده في البعض ما اغرسانه الالهه التي يدعون من ذل الله بشيء لما جاء امره لو كان معناه لا خالق الا الله لكان ابو جهل بن وحي وابو لهب بن وحي لهب بن وجهل يقول لا خالق الا الله لا رازق الا الله فبعض الكلام يقول معناه لا إله الله لا حالق إلا الله لا رازق إلا الله لا قادر على الاحتراع إلا الله فهذا من أبطى الباب فالإله هو المعبود نعم. يسأل عن حكم القول في من قال أن السحر تخيل لا حقيقة له ولا يوثر في ذات الأشياء هذا بعض الغذير على ذي حنيفة أن السحر تخيل وصوى أن السحر نوعا قسم منه تخيل وقسم منه له حقيقة والدليل على أن منه حقيقة قالوا تعالى ومن شر النفاثات في العقد ولولا ان السحر حقيقه لما امر الله الاستعالة من شر النفاثات في السواح التي يعقدها العقد ويخفن فيهم ومنه خيال قولوا اللي, قولوا اللي تعالى وخيروا اليهم من السحر وقالوا استرهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم قال السحر نوعه نوع من الخيال ومن نوعه حقي هذا هو احصال. الذي تدل عليه النصوص. نعم. هذا يسهل عنحكم من فسر الكلمة الطيبة كذلك لا إله إلا الله بأن إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح. كلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا مع مجموعة التبرير في هذا إخراج اليقين الفاسد وإدخال <تصفيق> كلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. هذا يسأل عنا ما حكم من قال ان روافظ مذهب خامس يغيب المذهب الخطي. لا لا ما في مذهب خامس. الملاهب الاربع خط. ملاهز الفروع اربعة. بعضها ملحب الظاهرية. مذهب الروافظ الذي يكفرون الصحابة ويعبدون البيت هذا شك. الملحب هو ثاني. نعم. نعم. ما حكم من حكم بغير ما انزل الله في كل شيء الا في الزواج والطلاق والمواريد. سبق. سبق السلام عليكم. قلنا انه انه اذا حكم بكل شيء هذا فقد بدل الدين. فاذا بدل الدين ففى. وقال اخرون لا بد من قيام الحج عليه لانه قد يكون له شبه وقد يكون جاهل. نعم. يسأل عن حكم من اثم على اهل البدع وهو يعرفهم انهم اهل بدع وضلال هل يلحق بهذا البدع نعم يلحق من اثم على أهل البدع منه من حسنوا لهلهم منهم ومن اثم على الكفرة من الكفر على الكفر فهو كفر واساء الكفر وهو كافر منهم اعوذ بالله ومن فعلها البدع طراه منهم ومن اثم على سيرهم منهم نعم ما حكم من يقول ان تطبيق الشريعة في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد اكثر من المصالح خاصه وأنك وست... ال... وستكون... يقول... وستكون مفاسد نعم يقول ما حكم من يقول ان تطبيق الشريعة الاسلاميه في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد اكثر من المصالح خاصه وأن كبيراً من المسلمين تعودوا على القانون الوضعي ف... فنقلوا من الشريعة أمر صعف أمردكم على هذه الشبعة هذا يخشى علينا كفره جداً إذا قال كفر الشريعة مرهد وفرر مصالحها وفرر يكون مرتدناً أعوذ الله. إلا بيكون جاهل إلا بيكون له شبعة فهذا قال رداً أعوذ بالله أنا صلى الله عليه وسلم وعافية يقول للشريعة العمل بشريعة مفاسقة المفا... المفا... المصالحة لا ردة إلا يكون له شبهة وجاهز قسم الله السلام والعافية يسأل عن حكم الذين يعيشون في المجتمعات البعيدة عن العلم والتي توارث أهلها وعلماء الشرك وعبادة العظلحة ونشعوا في هذه المجتمعات هل يؤكم بكفرهم أم لابد من إقامة الحجة عليهم من بلغه القرآن من بلغه القران وبلغت الشريعه فقد قامت على الفتيه قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال, وقال الله عز وجل واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ فمن بلغه القران فقد قامت على الفتيه انما الذي لم يبلغ الاسلام ولم يسمع بالرسول عليه الصلاه والسلام هذا هو الذي كاهل الفترات واشبه هذا هو المعلوم اما الانسان بلغه القران وبلغت بلغه الشريعه و يفعل الشرك هذا ليس المعلوم هل هل من يشك في كفر الرواد ثلاثة؟ من يشك في كفر الكفار ثلاثة؟ لكن ليشك في الرواد غماد حالهم قد يكون قد يكون معذور لكن يُعلَى يُبيّن له لها ما هم عليه من الشرف. نعم. ما هي الظواهر في مظاهرة الكفار ضد المسلمين؟ أو هل هناك ظواهر في هذه المسألة؟ يبيّنها كلام ظاهرتهم في في المعال أو بالاستلاح بالرأي. على مظاهره وبدهم بالمال او بالسلاح او بالرعي عن حكم السفر إلى الدول التي فيها المنكرات مثل شرب والزنا مثل يقول يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها المنكرات مثل شرب والزنا لا ان الا بشروط لا بد ان يكون لحصانه دينيه ولا بد ان يقتل على يهاردينه وأن يرد على الشبهه التي ترد عليه والا فلا يصح لا بد من شروط لا يجوز انسان سفر لباس المشركين وهو يخشى على نفسه الفتنه او يخشى من الشبهه ولا يستطيع رد الشبهه نعم لا بد من حصانه دينيه ولا بد ان يرد الشبه ولا بد يكون لحاجة حاجه حاجة لابد منها، ما العلاج لابد منها. يكون عنده خصانة دينية ويكون أيضا يستطيع أن يرد الشبه التي ترد عليه. نعم. هذه أسئلة وردت عبر شبكة المعلومات. يقول السائل فيها ما هي علامات الساحر والكاهن؟ علامة الساحر والكاهن أنه يدعي علم غيب، يدعي علم غيب. ويخبر عن المغيبات في المستقبل وعلامه ايضا إن انه يكون منحرف غير مستقيم ويكون بعيد في الغالب يكون بعيد عن اهل الخير ويكون عنده روائح ممكنه ويسكن في اماكن ضيقه ومظلمه ويتمتم في اشياء ويسال عن في الغالب يسأل عن اسم الام واسم الاب ويطلب يا توب للمريض وأو يقرأ منها يربح حروف أو دجاج ومعاش في هذا نعرف في في السهل و... فيعرف لحوله معروف نعرف ويكون بعيد عن عن صلوات وعن وعن قراءة القرآن وقد يقرأ شيئا من القرآن الساحر ما بذر رماد في العيون إذا قيل الساحر أو الكاهن قد يقرأ قوله الله حدا ولا ثم ستمس ويُنادي الجِن ستمس لا تعرفها نعم. نعم. يسأل عنكم من يدعو عند القبر لا يقصد صاحب القبر لكن يقصد بركة المكان. يدعو الله إذا كان يدعو صاحب القبر ولا فلان رثني هذا كف. شف. لا قرية صاحب يدعو صاحب القبر ولا غثني فرد كربتي الشعري هذا شيء. أما إذا كان يدعو الله عند القبر ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب هذا وسيلة الشف. هذا يدعو وسيلة الشف. مثل الصلاة عند القبر. صلي عند القبر ركاتين لله ان صلى لصاحب القبر هذا شك وان صلى لله هذا بدعه وسيء